ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه هكذا قال ربنا جل وعلا وهو يبين أن لكل أمة منسكا أي لكل أمة دينا تدين به لربها جل وعلا هذه المناسك أعني الشرائع التي جعلها الله تعالى لهذه الأمم لا تختلف في أصلها بمعنى أن جميع الأمم أوحي إليهم أن يعبدوا الله مالكم لكم من إله غيره لكنهم يختلفون في طريقة الصلاة طريقة الصيام كم عدد أيام الصيام كم عدد ساعاته كم عدد ركعات الصلاة كم سجود كم ركوع إلى غير ذلك تعالوا نبحث كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام مع هؤلاء الأديان كيف كان يتعامل أنا أرحب بكم ورحب بالشباب أيضا الله, الله, الله يحيي الله عز وجل يقول ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبع لما ذكر الأمم السابقة وكيف كانت شرائعهم قال لنبينا عليه الصلاة والسلام ثم جعلناك يعني أنت على شريعة من الأمر كما كان موسى على شريعة من الأمر عيسى على شريعة من الأمر كذلك أنت على شريعة من الأمر طبعا الأمم السابقة كان عندهم أصول العبادات يعني مثلا لما ذكر الله عز وجل مريم قال يا مريم مقنسي لربك وإيش واسجدي واركعي مع الراكعين إذا كانت تصلي زكريا قال الله فنادته الملائكة وهو قائم ماذا يفعل؟ يصلي في المحراب إذا زكريا كان يصلي معنا زكريا بني إسرائيل شعيد قالوا يا شعيد أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا عيسى يقول وأوصاني بإيش؟ بالصلاة والزكاة, والزكاة ما دمت حيا إذا كان يصلي وكان يزكي لكن طريقة الصلاة وطريقة الزكاة هذه التي تختلف ربما كان عنده كذا ركوع كذا سجود يعني يكون فيه نوع من الاختلاف بين أمتنا وبينهم لكن هم على شريعة ونحن أيضا على شريعة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع اليهود والنصارى طبعا الأصل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتعامل معهم بالسلام والود والإحسان لذلك النبي صلى الله عليه الصلاة يجلس في بيته فيطرق عليه الباب جار له يهودي خياط يعني حتى ليس رئيس من رؤساء اليهود لا رجل بسيط يشتغل خياط على قد حاله كما في مصرز ما محمد فيقول إني أدعوك إلى طعام ما قال له النبي عليه الصلاة والسلام طيب أنت ليس لك وجهة في قومك انا آتي أضيع وقتي عندك بعدين أنت يعني أنا ماذا سأستفيد من المجيء إليك لا قال نعم فأقبل إليه فإذا الرجل يضع للنبي عليه الصلاة والسلام خبض شعير وإهالة سنخة خبض شعير يعني من أرض أنواع الخبض وإهالة سنخة يعني سمن متغيرا رائحة حطها الخبض في السمن وكل هذه الوليمة حقته ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يشكره ويأكل ويفرح بهذا الطعام ويتمسم إليه ويترطف أنا ما بيني وبينك الآن حرب وليس بيني وبينك عداوة شخصية صح أن تقول عزير ابن الله وتقول إن الله فقير ونحن أغنيه لكن ما يمنعني هذا من أن أترطف معك لأجري هدايتك إلى الحق هذا الذي كان يفعل النبي صلى الله عليه لذلك حتى الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم من التعامل الرائع مع أصحاب دينات الأخرى رجاء أن يهدوهم إلى الحق يعني بدل ما كان أولئك مثلا ينسبون لله عز وجل ما يليق به المقصود أنه يهدى إلى الحق وإلى الخير عمر رضي الله تعالى عنه رأى في يوم من الأيام في المدينة رجلا يهوديا يسأل الناس يعني يشحى من الناس فقال له عمر أما عندك مال يعني ما عندك مال يغنيك عن سؤال الناس فقال لا والله ما عندي مال يا أمير ما عندي مال فقال سبحان الله أكلنا شبابك يعني لما كنت شاب كنت تشتغل وتدفع الجزية فلما كبرت نضيعك لا والله ثم أمر له بعطاء يعني براتب من بيتمان المسلمين أمر له بعطاء وهو يهودي ومع ذلك يقول عمر لا بد أن نكفلك كبيرا كما أنك لما كنت شاب كنت تدفع لبيتمان المسلمين كذلك عمر القصة المشهورة مع عمر بن العاص لما عمرو بن العاص رضي الله تعالى كان اميرا على على مصر فجرت خيل لعمرو بن العاص لابنه يعني مع خيل لرجل يهودي سباق فغلب خيل اليهودي خيل ابن الامير ابن عمرو العاص فغضب ابن عمرو العاص قال خيلك غلبت وكف على وجهه فغضب اليهودي وذهب الى عمرو بن العاص قال ابنك لأجل أن خيلي غلبت خيله اعطاني كف على وجهي قال عمر ما عليك حاول يهدأ الأمر فذهب اليهودي من مصر حتى وصل إلى المدينة سافر وذهب إلى عمر بالخطاب يعني انظر أيضا يعلم الرجل أن عمر سوف لن ينظر إلى مسألة أنك أنت أصلا تقول الله تقول عزير ابن الله أنت أصلا تقول الله فقير أنت تقول يد الله مغلولة الساهل من يقتلك لا لا عمر معه يتعامل معه بالعدل فلما أقبل إلى عمر أخبره بالقصة فأرسل عمر إلى عمر قال تعال أنت وابلك يومين ثلاثة أربعة إلا جاء من مصر حتى وصل إلى عمر فلما وصل إليه بعد أيام أرسل عمر إلى اليهود قال أحذر اليهود عندي فجاء اليهود إليه فسأل عمر عمر بن العاف فإذا الكرام صحيح فقال لليهود خذ هذه العافة واضرب بها على على ظهر ابن الأكرمين لأنه قال خذ ابن الأكرمين فضربه بها حتى أو جعه ضرب الولد ثم قال وملبها على طلعه ابي فانه ما ضربك الا لاجل ابي لان ابن عمرو بن عاص ضرب فالمقصود من هذا انهم كانوا يتعاملون معهم بالعدل حتى علي رضي الله تعالى طبعا انا اقول هذا الكلام يعني حتى نعلم يا جماعه ان اليوم يعني ربما يشاهدنا الان عدد من اخواننا المقيمين في الخارج يعني اوروبا اليوم فيها اكثر من 50 مليون مهاجر عربي من سواء من الجزائر من ليبيا من صومان من مصر من من العراق اليوم ايضا كثروا من فلسطين من لبنان ايضا من اليمن من السودان من بلدان كثيرة جدا الان هم مهاجرون الى هناك بعضهم حصل على الجنسيات البلد وبعضهم لم يحصل بعد فاحيانا يرون اولئك القوم مع انهم غير مسلمين يتعاملون معهم تعاملا اعدل من تعامل المسلمين انفسهم في بلدانهم يعني مثل ما قال عمرو العاط لما ذكر الروم الأوروبيين قال وهم أمنعهم من ظلم الملوك يعني هم ما يظلمون الشعب فيرون أحيانا بعض العرب لما يذهب إلى هناك يقول يا أخي الآن هذه أخلاق الإسلام ليست أخلاق الإسلام التي نراها في بعض بلدان العربية شوف كينت كان أصرا المسلمين لما كانوا متمكنين وهم رؤساء الدولة وكان الناس يلجأون إليهم اليهود يلجأون إليهم والنصر يلجأون إليهم شوف كيف كانوا يتعاملون مر علي رضي الله تعالى عنه دخل علي رضي الله عنه مرة الى السوق فرأى درعا يبيعها رجل يهودي الدرع طبعا هو لباس من حديث حرب يلبس من حر نظر علي رضي الله عنه الى الدرع وتأمل فاذا الدرع يعرف علي فقال له علي من اين هذا الدرع قال هذا صنعته يعني اعطاك كده اي سبب فقال علي لا والله هذا الدرع درعي وأنا أعرف أشوف هو الحلقة الفلانية فيها كذا ومن هنا مقطوع قليلا هذا درعي أعرفه سقط مني يوم خيبر قبل سنوات سقط مني الدرع يعني كيف, كيف وصل إليك فقال له ذلك اليهودي لا هذا, هذا درعي وأنا أملكه ومالك حق فكان علي رضي الله عنه هو الأمير هو أمير المؤمنين في ذلك الوقت فاحتكم هو واليهودي إلى القاضي فلما دخلوا على القاضي قال القاضي يا أمير المؤمنين ما عندك من شهود قال وليس حسن قال الولد ما يشهد لأبي عندك شاهد ثاني أن هذه درعك قال لا والله ما عندي شاهد ثاني لكنها درعي وأعرف وفقها وأعرف ثقالها وأعرف شكلها وسقطت مني في اليوم الفلاني لكن هذا جاء وسرقها وقال القاضي يا أمير المؤمنين لو كان عندك شاهد شاهدين لحكمت بها لك لكن مدى ما عندك شهود فالدرع أحكم بها اليهودي وقال لله سبحان الله. الله الآن يعني هذا امير المؤمنين وهذا القاضي يشتغل تحت يده يعني ف... موظف ف... عنده ومع ذلك يحكم لي وأنا يهودي وأنا أمير المؤمنين ثم دخل في الإسلام الله المقصود يا جماعة أن سماحة الإسلام نفس مع الأديان الأخرى أنا أحيانا ينتطلب بعض الأخوة من من أوروبا ويقول يا شيخ أن يوجد أشخاص أحيانا يدخل إلى البقالات ويسرق بعض الأشياء مسلم فنقول له ما يجوز يقول له ذو لنصارى حتى لو إذا كان النصارى جاز أن نأخذ من أموالهم وهذا غير صحيح وهذا أمر محرم وهذا يعطي صورة يعني قاتمة مظلمة عن الإسلام والمشكلة أن هؤلاء يمثلون الإسلام وأن أولئك يتعرفون على الإسلام من خلال صرفات هؤلاء أيضا ابن عمر كان له موقف عجيب مع جال له يهودي لما ذبح شاتن أذكرها لكم ولكم أيضا أيها الحب الكرام بعد هذا الفاطل القطير فلا تذهبوا تحذب مكانك يا أخي إن الجميع سافرون إن الجميع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هكذا وصف الله تعالى نبيه وحبيبه سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ذبح غلام عنده شاسا في البيت فقال له عبد الله بن عمر وزع منها على جيراننا ولا تنسى جارنا اليهودي قال أفعل وبدأ يذباح ويعلق الشات جلس عبدالله بن عمر عشر دقاق كان معها أشخاص ثم التفت قال هل انتهيت من الشات من تقطيعها يعني قال ليس بعد قال إذا قطعتها فلا تنس جارنا اليهودي مرة ثانية قال حسنا ثم بدأ يشتغل عبدالله بن عمر ويتكلم عنه عنده ثم أدجلنا الصلاة فأراد أن يخرج فور بالغلام فإذا هو لا يزال يقطع قال إذا انتهيت فلا تنس جارنا اليهودي عجيبا ثلاث مرات في يعني كلها لأجلها اليهودي نعم لذلك يا أخي ترى أن أولئك القوم كانوا حتى لو لم يدخلوا في الإسلام عندهم من الحب للإسلام والولاء للإسلام والميل إلى الإسلام والرغبة في عدل الإسلام أكثر من ميلهم أحيانا إلى دينهم الأصل أنهم وجدوا فيما لم يجدوا في غيره طبعا إلى اليوم يستطيع الإنسان أن يعني يبقى معطيا لمثل هذه الصورة الناصع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطنيها هاي ناصع في بعض الأوالي الأوال الأخيرة يعني هي. الشباب إذا شافوا بذلك أن اليهودي أو النصاري فلقع يحده أو أن حد, ال... حد السيارة يرجمها ثم <تصفيق> فبقى... يرجم و... كيف يعني يرمي عليها حصا يرمي عليها حصا <تصفيق> قلبها شيء موجود في السيارة. والله يا أخي هذا, هذا لا يعني هذا مما ينسر الناس النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيها الناس إن منكم منسرين ثم قال فمن أما منكم الناس فليخفص يعني إذا كان يا جماعة يعني يعتبر التطويل في إمامة الناس تنفير للمسلمين عن الصلاة وهو قعد يصلي وهم مسلمون فما بالك يا أخي بالذي ينسر غير المسلمين عن الإسلام بمثل التعاملات يعني إما العبوس يوجه إما تأخير رواسبهم أحيانا كل واحد عنده مجموعة من العمال ربما هندوس بوديين كده فيؤخر رواتبهم أحيانا عنهم فيبدأ هذاك يقول وين يا أخي سماحة الإسلام وليل الإسلام وعط الإسلام وعدل الإسلام هذا اللي رأينا من عدل الإسلام او أحيانا تكون خادمة لأن قبل كم يوم واحد يسألني يقول يا شيخ عندنا خادمة صار لها عندنا سبع سنوات وهذه الخادمة خادمة أنا لم أعطيها رواتبها يقول والآن سبع سنوات لم يعطيها رواتبها لاحظ يقول والآن اجتمع لها مبلغ كبير جدا يعني لاحظ سبع سنوات نفرض أنها في كل سنة راتبها مثلا إذا هو ألف شهريا 12 ألف أضرب 12 في سبعة 12 في سبعة يطلع سبعين يطلع تقريبا 84 ألف ريال هذا من وين سيحضر لها 84 ريال الآن فجأة وهي تريد أن تسافر ثم إنه ظلمها المفروض انه يتسافر كل سنتين الى اهله هل يرضى انه يعني يحال بينه وبين اهله وذريته فالمقصود أنه يعني كان يظلمها في مالها فلما ياتي واحد يا غير مسلم ثم يتعامل معه المسلمون في ماله فيظلمونه فيه في الاخلاق فيعبثون في وجه ولا يتعاملون التعامل الحسن ثم يقول له ادخل في الإسلام الاسلام دين الرحمه الاسلام دين العدل الاسلام دين المساواه الاسلام دين الاحسان قال بالله أي عدل وأي مساوات وإي إحسان أنا ما رأيت منكم إلا أنكم أخرتم رواسبي وعبستم في وجهي وتعاملتم مع التعامل السيئ لذلك والله يا أخي لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله وسلم الله. تعاملات بعض الناس اليوم مع غير المسلمين لكان عليه الصلاة والسلام أول المنكرين على هؤلاء ولا أن يقول عليه الصلاة والسلام أنا لا أتشرح أنكم سنتسبون إلى الإسلام لأنكم ما عطيتم صورة طيبة عند الإسلام لا بأخلاقكم ولا بأمانتكم ولا بعدلكم ولا بأقداركم أرسل تعاولكم مع الآخرين وبي <تصفيق> صلى الله عليه وسلم أهدى إلى المقوقس المقوقس كان حاكم الإسكندرية وكان نصرانيا وقبل هديته لما أهدى إليه أرسل إلى كسرى هدايا أرسل إلى هرقل فكان عليه, عليه وسلم يرسل ويقبل هدايا أرسل إلى النجاش قبل أن يسلم وقبل منه أيضا هدايا فهل هذا يعتبر تنازل وتقديم تنازلات عن الدين كلا احنا عندنا ضوابط الواحد ما يتخلى عنها يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا خالف المشركين اعف اللحى وحف الشوارب وفي روايه قال خالف اليهود والنصارى اعف اللحى وحف الشوارب لا هذا ما في والله تنازل عن ديني. لما قال صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا في لا تشربوا في صحاف الذهب والفضه ولا تاكلوا لا تشربوا في آنيه الله والفضه ولا تشربوا في صحافهما الانيه والكاس والصحاف الاصطح قال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره هي اليهود والنصارى في الدنيا وأنتم لكم في الآخر تستمتعون بها <تصفيق> لو جاء واحد وقال أنا والله من ذاتي أخي الترطف معهم ببتعوتهم أنا تعال خلني أكل معهم بالملاعب الذهب في <تصفيق> الله نقول لا نحن عندنا حدود صح أنا ممكن أصل معهم في الترطف وغيره إلى, رقم إلى الخط رقم 60 70 80 لكن عندي حدود شرعية لو قال تعال والله من باب التلطف معنا تعال احضر معنا اليوم عندنا حفلة راقصة سأقول لا عزيزيني يمنعني قالوا كل معنى خنزيرة يعني من باب التلطف معنا وانك تحسسنا بسماحة الإسلام نقولي بسماحة الإسلام ليس تساهل الإسلام نعم يبقى عندك ضوابط لو قال يعني للمرأة مثلا انزعي حجابك حتى تعطي صورة طيبة سماحة الإسلام نقول لا يعني يبقى عندك ضوابط نعم هذه التنازلات لذلك أم نبي عليه الصلاة والسلام كانوا لما يطلبوا منه التنازل. عن أشياء لما قالوا اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة وشرايك خلص نصير يعني قريبا بيننا اتفاق قالنا وأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبدوا ما تعبدون وقال الله جل وعلا ودوا لو تدهنوا فيدهنون هم يتمنون الليك تتنازل حتى يتنازلون يعني هذا ما ما يمنع أن نقيم حوارات معهم أو آه. مثلا يكونون أصحاب لنا آه. لكن يكون فيه ضوابط معينة للشيء هذا أحسنت هو طبعا يعني الصحابه رضي الله تعالى عنهم كان بينهم وبين اولئك اليهود صدقات بينهم مؤانسة حتى النبي صلى الله عليه لما دعاه جاره ان يهودي هذا وهو خياط تتوقع النبي صلى الله عليه وسلم جالس ياكل عنده وهو عابس الوجه مكفهر الجبين لاكل لقمته يطلع اكيد يا اخي انه ضيف عنده فالاصول انه يجد مني من اللطف ويعني التعامل يعني الجيد ما يليقوا أن يتعامل به الضيف مع من يعني أضافه أما أنه أعازمني وأنا أتعامل معها أيضا بعبوس كلا تكوين صداقات معهم ما في بأس التبسم الضحك إلى آخر ما في بأس مخالطتهم ياخي نبغى أنهم يعطون صورة طيبة عن الإسلام أنا مرة كنت في جنوب أفريقيا ذهبت للدراسة فكنت في معهد فلما جئت كان كتب عن الإسلام فأردت أن يعطيها الطلاب ما تقبلوا لما جاء من غدين ذهبت معي بتمر كان معي معمول هذا ال... <تصفيق> البسكوت بالتمر وقهوة وفنجيل سعودية و... رحت بكرة بالقهوة وشربتهم طبعا هي مرة القهوة السعودية بس عاد يصر الله وشربوها ما حطر ما ما كان في فكر وكان يأكلوا من التمر وقلوا اذا يعني كويس و... لما جاء من بكرة اظن الله مدري ايش وديت معاي ايضا لما جاء اليوم الذي بعده وديت الكتب معي. فتلاقطوها وفرحوا بها آه. حتى ان واحد من المدرسين في الفصل المجاور لنا جاء وقال بعد الفصحة يعني بعد ما عرف يعني عطيته مدرس ايضا عشان ينجحني فقال <تصفيق> فقال, <تصفيق> <تصفيق> فقال المدرس الاخر قال انا سمعت في كتب عندك يا محمد اعطني من الكتب فالمقصود من هذا انك انت اذا فعلا احسنت تقديم الاسلام اليهم بأشك هو, هو الاسلوب اللي كان انه عليه الصلاة والسلام الله يجيكم كير شعب أيها الأحبة الكرام كما جرى سعادتنا في آخر كل حلقة لنا مقطع من المقاطع المنتشرة في الانترنت وفي غيره نحن نعلق عليه على عجل نخرج إلى هذا المقطع ثم نعود معكم بإذن الله تحديد مكانك يا أخي إن الذبي عم سافرون إن الذبي أشهد أشهدون أن لا هلا لا هلا illa Allah. Allah Allah, <lab> Allah」. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah Allah Allah wa ashhadu wa ashhadu anna Muhammadan Muhammadan rasulullah Allah Allah Allahu Akbar ashhadu ashhadu an la ilaha la ilaha illa illa Allah Allah wa واشهد ان ان محمدا, محمدا الله الله أكبر الله الله الله الله الله لا اله الا الله ولا سنه والكل فيها تحفظ مكانك يا أخي إن الذنبين عم هذا فعلا موقف وقع في ألمانيا الشباب يبدون أنهم بزام الله خير يعني يختاروا كنت ألقي محاضرة في أثنان المحاضرة دخل هذا الرجل وجاء وجلس أمامي يعني بيني وبين الصف الأول فاستغرف حتى من طريقة جلوسه وأن المكان ضيق فلما انتهت المحاضرة وكاد أنه يؤذل المغرب كنا في رمضان كانت المحاضرة العاصر رفع يده فهو ما رفع إيده طول وأنا أقول في أسئلة في أسئلة سألوا له فقلت له خلاص اسألني بعد الصلاحة الآن احنا بيأذنه بنفسه قال أنا ما عندي سؤال أنا جاي أريدني أن أدخل في الإسلام ايه والله الله فقام وقال انا إيطالي ساكن في ألمانيا وأعجبني حقيقة سماحة الإسلام ولفت الإسلام ثم قال وأنا عندي سوبر ماركت واشتغل عندي أخ تونسي يقول أنا ما أعرف عربي لكن هذا التونس دائما كلما أراد أن يسوي شيء يقول بسم الله بسم الله بسم الله حتى هو قاعد يقولها بال بالحاجة يقول فمره ركب معي التونس التيار اب اشغل ما اشتغلت فقال لي التونسي قل بسم الله قلت بسم الله واشتغلت ما ادري عاد بمصادفه ولا فعلا التونسي بعد انا قلت له الحمد لله انا اشتغلت يعني يقول فبدات ابحث عن الاسلام واسال هذا التونسي عن الاسلام وكذا ثم جئت اليكم الان انا دخلت الاسلام الله الله سبحان الله يا اخي ترى فعلا المسلمين انا اقول لاخواني المسلمين في الخارج خاصه وكل من يحتك مع غير المسلمين ينبغي نعطيهم الصورة أن الله عفل عن الأسلام الله. وفعلان يا بابر الحمان لما نطلع للخارج نحب أنهم يعملون بلوطف وبحسن أحسن. في, أحسن. في المقابل أحسن. أحسن نحن لا بد أن نعملهم مثلا صدق تصل الله وياكم لأحسن الأخلاق أيها الأحبة الكرام أصلى الله تعالى نفقنا وياكم لكل خير وإنفعنا وياكم إلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسافرون مسافرون على هدى ناسانرون